بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي الذي خلقكم من قيم ثم قضى أجلا وأجل مسام من عنده ثم أنتم تمترون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 وَجَعَلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناه بذنوبهم فاهلكناه بذنوبهم وان شئنا من بعدهم قرنا اخرين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 كل من مات السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أَوَيُرَادُ اللَّهِ أَتَتَخَذُ وَلِيًا فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. قل إنني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونا من المشركين. قل إن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 وأوحى إلي هذا القرآن لأظهركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أنما الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إلى واحد وإنني بريء مما ما تشركون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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 وقالوا إني إنا حاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وَلَمْ تَرَا إِذُ قِفُوعَ لَرَبِّهِمْ قَالَ أَلِيسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُو كُلَّ عَذَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَدَخَّرَ الَّذِينَ كَرَّبُوا بِنِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَتَهُمْ قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَأَ وَهُمْ عَلَى ضُحُورِهِمْ أَلَا تَأْمَنَ يَزِرُونَ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة فير للذين يتقوون، أَفَلَا تَعْقِلُونَ.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 والذين كذبوا بآياتنا صمموا وبكموا في الذنوب ما يشئ الله يضلّه وما يشئ يجعله على خرطى مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم ذاب الله أو أتذكم الساعة أَعْيِرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُ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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسخون. <تصفيق> كلا كل أقول لكم ما يرد خداه إله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك ولا أقول لكم إن ملك إن التبع إلا ما يحيله.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 ويعلم ما في البدل والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مردعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرحون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين كل ما ينذكم من ظلمات البدن والبحر تذعنه تبرع وخفياً لئن أذانا لئن أذانا من هذه من الشاكرين. وللله نديكم منها ومن كل كربٍ ثم أنتم تشركون.قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرض لكم أو يلبثكم شيع أو يلبثكم شيع ويديق ربك بأتباعه. انظر كيف نصرف الآيات علهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق كل است عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وتوفى تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا فِي حَدِيثٍ وَعِيرِهِۦٌ وَإِنْ مَا يُنْفِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُوْذَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَأَنْأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَيَوْمَ يَقُولُ كُوْنُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ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 وَهَذَا قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَادُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَرُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِنْيَاسَ كُلٌّ مِنْ الصَّالِحِينَ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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أسركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة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 وما قدو الله حق قدره إلَّا ما أنزل الله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ أَبِيهِ مُوسَى لُرَوَى وَهُدَى اللِّعَاتِ تَجْعَلُنَّهُ قَرَاتٍ سَتُبْدُنَّهَا وَتُكْفُونَ كَثِيرًا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 والزيتون والروم ما نمشت به وغيره مشابه أمزروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لا آيات لفُومي يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنيا وبناتا بغير علم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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبى صرف لنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليه بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقول درست وليبينه لقومي عادم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المسركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل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 ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طبيانهم يعمهون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 وكذلك جعلنا لكل نبي معده من شياطين الانث والجن يحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فلربهم وما يفترون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 وإن ربك بالحق فلا تكون من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعبلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُنْ مِنَ الَّذِينَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتَ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنًا وَمَالَكُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِّن مَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَظُنُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يخترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسط وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجابلوكم وإن أطعتموهم من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 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد حصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَنَا النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَمَا شَرَ الجِنُّ وَالإِنسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني للرحمة إن يشأ يذهبكم ويستقلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآث وما أنتم بمعجزين قل يا قوم إعملوا على مكانتكم إن عام وفتو فتعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفيح الولمون وجعلون الله مما ذرأ من الحائط والأنا من صبا فقرؤوا هذا لله بذمهم وهذا للشركاء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 قد اتَّخَذَ الذين قتلوا أولادهم سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ وحرموا ما رزقهم الله فِي على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والذرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصابه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاة كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات السفاح إن له لكم عدو مبين فمن يأتي أزواج من الضأن إثنين ومن الماعز إثنين قل آرَكَ وَإِنْ حَرَّمَ أَمْلُؤْ ثَيْنَ أَمْ, أم أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبْئُونِ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِفِينَ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ قُلْ آ كرين حرم أم الأنتين أم استملت عليه أو حام الأنتين أم كونتم شهداء إذ وصفكم الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليظلما سبيلا علم. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِي يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَأَمَنِيٌّ قُرَّاءٌ رَابِغٌ وَلَعَابٍ فَإِنَّ رَبَّكَ وَسِعٌ رَحِيمٌ وَعَنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ذُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم دو رحمة واتعة ولا يرد بأسه عن الخوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا منه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 الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهن بربهم يعدلون. قل تعالى وأكل ما حرم ربكم عليكم إلا تسلكوه شيئاً وبالوالدين يحتانه وبالوالدين يحتانه ولا تقتلوا أولادكم. هِمْ لَاقِن مَّحْنُن نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا سَوَاءَ حَشَاءٍ مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُنَّ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون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 قل إنني هداني ربي إلى صراف مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ولسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 إن ربك سريع العقاب وإنه هو الغفور